حضرها يلغو وهو حظه منها ورجل حضرها يدعو فهو رجل دعى الله عز وجل إن شاء أعطاه وإن شاء منعه ورجل حضرها بإنصاط وسكوت ولم يتخط رقاب مسلم ولم يتخط رقبة مسلم ولم يؤذي أحده فهو كفارة له إلى يوم الجمعة التي تليها وزيادة ثلاثة أيام وذلك أن الله عز وجل يقول من جاء بالحسن فله عشر أمثالها كان إذا فرغ بلال من الأذان أخذ النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة ولم يقم أحد يركع ركعتين البتة ولم يكن الأذان إلا واحدة وهذا يدل على أن الجمعة كالعيد لا سنة لها قبلها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 كان هذا هدي أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم وكانوا يحرصون على الاقتداء به عليه الصلاة والسلام لما لهذا اليوم الفضيل من منزلة ومكانة عظيمة في الدين الإسلامي الحنيف وكان صلى الله عليه وسلم يخص يوم الجمعة بخصائص يختص بها عن غيره كان صلى الله عليه وسلم يقول نحن الآخرون الأولون السابقون يوم القيامة بيت أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا ثم هذا يومهم الذي فرض الله عليهم فاختلفوا فيه فهدان الله إليه فهدان الله له والناس لنا فيه تبع اليهود غدا والنصارى بعد غد إخوتنا الكرام في كل مكان في هذه اللحظات أرى إمام خطيب المسجد النبوي الشريف يتوجه إلى المنبر إيذانا ببدء الخطبة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 ashhadu Hayya 'ala s-salah Hayya 'ala s-salah 'ala l-falah Hayya 'ala al الحمد لله الحمد لله الرحمن الرحيم الحكيم العليم لا إله إلا الله رب العرش الكريم أحمد ربي وأشكره على نعمه التي لا يحصيها غيره مما نعلم ومما لا نعلم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العلي العظيم وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبده ورسوله المفضل بكل خلق كريم اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه الذين كانوا على الهدي المستقيم أما بعد فاتقوا الله حق التقوى تفوزوا بالخيرات وتنجوا من الشرور والمهلكات عباد الله عباد الله ما أعظم البشرى للمؤمنين من الرب الرحيم للكلمات التامات الذي لا يخلف المعاد وتتحقق البشرى وتتحقق البشرى وتتحقق البشرى, وتتحقق البشرى إذا تحققت شروطها فاستبشروا بوعد الله العظيم الجليل القائل ان ان الذين قالوا ربنا الله القائل ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه لا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا التي كنتم توعدون نحن اولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الاخره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 وقول المؤمنين ربنا الله إقرار باللسان واعتقاد بالقلب وهو الجنان كما قال تعالى ربنا إننا سمعنا مناديا أن ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ومع القول والاعتقاد استقامة عمل استقامة عمل صالح ثم فالإيمان قول واعتقاد وعمل والاستقامة أمر عظيم وعلاها هي القيام بالفرائض والواجبات والمستحبات ومجانبة المحرمات والمكرهات والثبات على ذلك كما أمر الله بذلك رسوله بقوله فاستقِم كما أُمرت ومن تابَ معك ولا تطغَو إنه بما تعملون بصير والمؤمنون, والمؤمنون في الاستقامة درجات كما قال تعالى فمنهم ظالمٌ لنفسه ومنهم مُقتصِد ومنهم سابقٌ بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهبٍ ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقول الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وقت قولهم وقت قولهم ذلك عند انقطاع الدنيا والدخول في الآخرة تقول للمؤمنين جزاءً لهم على الاستقامة لا تخافوا والخوف لا يكون إلا من مستقبل أي لا تخافوا على من خلفتم وراءكم من الذرية فالله يتولاهم وهو يتولى الصالحين ولا تحزنوا والحزن لا يكون إلا على الماضي أي لا تحزنوا على ما مضى فقد انتهى الحزن ولن يعود وهذه بشرى وهذه بشرى على الاستقامة بالأمن من المستقبل وأن الحزن لن يعود وتقول لهم وتقول لهم وتقول لهم الملائكة وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون قال تعالى إن الله لا يخلف المعاد والجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه نحن اولياءكم نحن اولياءكم في الحياة الدنيا وفي الاخره فالملائكة, أولي فالملائكه اولياء المؤمنين في الدنيا بالنصره والتاييد قال تعالى اذ يوحي ربك الى الملائكه اني معكم فثبت الذين امنوا <تصفيق> والملائكة, والملائكة تطمئن المؤمن ليصدِّق بوعد الله وتطرد وساوس الشيطان عن المسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن للشيطان للمةً بابن آدم وللملك لبمة فأما لمة الشيطان فيعاد بالشر وتكذيب بالحق وأما لمَّة الملك فإعادٌ بالخير وتصديقٌ بالحق والملائكة أولياء المؤمنين بالحفظ في الدنيا من الشياطين قال تعالى له معقباتٌ من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله والملائكة أولياء المؤمنين في الدنيا بالصحبه الدائمه بكل خير وبر والملائكه اولياء المؤمنين في الاخره قال الله تعالى والملائكه يدخلون عليهم والملائكه يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار والبشارات من الملائكه للمؤمنين والبشائر من الملائكة للمؤمنين بأمر الله تتوالى وكل بشارة أعظم من الأخرى وآخر بشارة لهم في هذه الآية قولهم ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون لكم في الجنة كل ما تتمنون وفوق الأمان ولكم كل طلب تدعون به نزل من غفور للذنوب ورحيم بالمؤمنين رحمه رحمه خاصه والنزل في والنزل العرب ما يعد للضيف وهذا كقول الله تعالى ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ولائك اصحاب الجنه خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون ومن اعظم وصايا النبي صلى الله عليه وسلم ومن اعظم وصايا النبي صلى الله عليه وسلم التي تجمع الدين كله قوله عليه الصلاة والسلام لسفيان بن عبد الله رضي الله عنه قل امنت بالله ثم استقم رواه مسلم وما أحسن أن يتذكر المسلم هذه الآيات العظيمة بعد أن يقوم بصالحات الأعمال راقباً راجياً لله تعالى راهباً خائفاً من ربه ليرحمه ويجبره من عذابه ويجيره من عذابه ويعيده من خزي الآخرة والمسلمون والمسلمون بالعمل بالاستقامه درجات فعلاهم درجه واحسنهم حالا هم الذين يتبعون هم الذين يتبعون الحسنات بالحسنات ويتركون المحرمات فاولئك السابقون قال تعالى والسابقون السابقون اولئك المقربون في جنات النعيم ودون هذه الدرجه درجة قوم عملوا الحسنات وقارفوا بعض السيئات وأتبعوا السيئات الحسنات قال تعالى وأقم الصلاة طرف النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرها للذاكرين. وإذا نزل المسلم وإذا نزل المسلم عن هذه الدرجة الثانية خلط عملا صالحا واخر سيئا وهو لما غلب عليه منهما وهو تحت مشيئة الله ورحمته قال تعالى وانيبوا الى ربكم واسلموا له من قبل اياتكم العذاب ثم لا تنصرون بارك الله لي ولكم في القران العظيم ونفعنا واياكم بما فيه من الايات والذكر أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله الحمد لله معز من اتقى ومذل من اتبع الهوى وأشهد أن لا إله إلا الله له الأسماء الحسنى والصفات العلا وأشهد أن نبينا وسيدنا محمد عبده ورسوله المصطفى اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه النجبى أما بعد فاتقوا الله بالعمل بمرضاته ومجانبة محرماته تفوز برضوانه وجناته قال تعالى من جاء, من جاء بالحسنة فله عشر أمتالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون وتفيد هذه الآية أن من جاء بالحسنة محافظاً عليها من المبطلات فله عشر أمثالها وأضعاف ذلك فاعمل الخيرات وجانب المحرمات واعمل بوصية الرسول صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأثبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق الحسن رواه أحمد والترمذيه عباد الله، إن الله وملائكته يصلُّون على النبي يا أيها الذين آمنوا، صلُّوا عليه وسلِّموا تسليماً فصلُّوا وسلِّموا على سيد الأولين والآخرين اللهم صلِّ على محمد وعلى آل محمد كما صلِّيت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد وسلم تسليماً كثيراً اللهم اضَّعَن الخلفاء الراشدين، أبي بكرٍ وعمر وعثمان وعلي وارضَ عن الصحابة الطيبين اللهم عجلَ الإسلام والمسلمين. اللهم عجلَ الإسلام والمسلمين وأذِلَّ الكُفرَ والكافرين وأذِلَّ الشرك والمُشِرِكين اللهم اغفِر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنَّا وما أنتَ تعلم به منا اللهم أعِنَّا على ذِكركَ وشُكركَ وحُسنُ عبادتِك اللهم أحسن عاقبتَنا في الأمور كلها وأجِرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها وخيرها آخرها وخير أيامنا يوم نلقاك اللهم إننا نسالك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لمنعلم ونعوذ بك من الشرع كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم أبطل اللهم أبطل خطط أعداء الإسلام اللهم أبطل خطط أعداء الإسلام التي يكيدون بها الإسلام اللهم أعدنا وذرياتنا من شياطين العنس وشياطين الجن يا رب العالمين اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين واكض الدين عن المدينين وارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم اشف حف... اللهم احفظ هذه البلاد المباركه اللهم احفظ هذه البلاد المباركه اللهم احفظ منافذ هذه البلاد المباركه اللهم احفظ ثغور هذه البلاد المباركه اللهم احفظ هذه البلاد اللهم احفظ هذه البلاد المباركه بحدودها اللهم احفظ هذه البلاد المباركه بحدودها وجنودها ووفق قادتها لما فيه عز الإسلام والمسلمين اللهم وفق خادم الحرمين الشريفين لكل عمل يرضيك وعنه على كل خير ورشد وصلاح ووفق ولي عهده لما تحب وترضى وعنه على كل خير وعنه على العمل الرشيد والرأي السديد اللهم اكشف الكربات عن المسلمين واكشف الكربات عن فلسطين اللهم اكشف الكروبات عن المسلمين والشدائد يا رب العالمين واكشف الكروبات عن فلسطين واكشف عنها الشدائد انك على كل شيء قدير يا أرحم الراحمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتائد القربى وينهى عن البحشاء والمُنكر والبغي يأضوكم لعلكم تذكرون و... و... و... لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم الجليل يذكُركم واشكروه على نعمه يزدكم ولا ذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون الله اكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ استووا، اعتدلوا، استووا، اعتدلوا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 فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ دَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ دَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ الله أكبر الله أكبر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 Allahu ekbar Allahu ekbar Allahu بسم الله الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم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 والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد, <تصفيق> الحمد. الحمد لك. ربنا لك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر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 هكذا إخوة الإيمان في كل مكان قضيت هنا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة النبوية المنورة صلاة الجمعة لهذا اليوم المبارك السابع عشر من شوال عام 1445 للهجرة النبوية الشريفة على صاحبها أفضل صلاة وأتم التسليم وقد أمى المصلين إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف فضيلة الشيخ الدكتور علي بن عبد الرحمن الحذيفي